غد رف على سفيان وعابد خذ عهود الحق واغد على سفيان وعابد قالها من قبل احمد ناس جهمل معبد قالها من قبل احمد ناس جهمل الكفر معبد خذ عهود عهود الحق وضرق ضربة المختار في أعلى أميه وذيول الحقد أبناء الدعية ضربة المختار في أعلى أميه وذيول الحقد أبناء الدعية وسيوف الغدر في قلب القضية وسيعوا في الغدر في قلب القضية حذبوهم بالولى واسحفوا نحو العلا حذبوهم بالولى واسحفوا نحو العلا خالفوا أمر محمد نهجهم للكفر معبد خالفوا أمر محمد نهجهم للكفر معبد خذ عهدين قدع عهود قدع عهود الحق واظرف قدع عهود الحق واظرف على سفيان وعديف على قالها من قبل احمد نهجهم للكفر معبد يا من قبل احمد والناس جهل الكفر معبد خذ عهود خذ عهود خذ عهود الحط وضر خذ عهود الحط وضر منعون حج من حر السيو وركب كي نسعانا طوف منعونا حج منحور السيوف وركبنا الموت كي نسعى نطوف كعبة الأحرار لا نخشى الحتوف كعبة الأحرار لا نخشى الحتوف هو شعار السائرين يا لثارة الحسين هو السائرين يا لثارة الحسين أبلغ الناصب بالرجل نهجهم للكفر معبد أبلغ الناصب بالرد نهجهم للكفر معبد خذ عهودين خذ عهودين خذ عهود الحق وضرب خذ عهود الحق وضرب على سفيان وعدف خذ عهود الحق وضرب قال سفيان وعذف قالها من قبل احمد نهجهم للكفر معبد قالها من قبل احمد نهجهم للكفر معبد خد عهدين خد عهدين خد عهد الحق وذريف خد عهد الحق وذريف الذي قد قام بالفعل الشنيع صلب القوس إلى الطفل الوديع والذي قد قام بالفعل الشنيع صلب القوس الى الطفل الوديع واصاب السهم جيدا للرضيع واصاب السهم جيدا للرضيع اي دم قد جنا هل سعى في كربلا اي دم قد جنا هل سعى وله السهم يسدد نهجهم من معبد, معبد خذ عهد خذ عهد خذ عهود الحق واظرف على سفيان وعتب خذ عهود الحق على من قبل احمد نهجهم للكفر معبد قالها من قبل احمد نهجهم شفر معبد خد عهودا خد عهودا خد عهود الحق وظريف خد عهود الحق وظريف سيقاذ الله من سل السيوف وعرى قدم في أرض الطفوف سيقاذ الله من سل السيوف وعرى قدم في أرض الطفوف يومها ترفع بالحشر الكفوف يومها ترفع بالحشر الكفوف ترفع الكفة البتول وتنادي فتقول ترفع الكفة البتول وتنادي فتقول ربنا قد جاوزوا الحد نهجهم للكفر معبد ربنا قد تجاوزوا حدنا جههم بالكفر معبه فدع عهودن فدع عهودن ادعوا عهود الحق عهود الحق واظرف على سفيان وعفيف فدعوا عهود الحق واظرف على سفيان وعفيف طالها من قبل احمد الناس جهمل قبل احمد الناس جهمل الكبري معبد خد, <خد, <خد <عهد> الحط وضرب <خد <عهد> الحط وضرب <مقعد> <مقعد> الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرهدود الحسيني السيد غالب الميالي الكلمات للشعر الحسيني فؤاد التميمي